وقيت قلبي واشد طيح في الغلطه اللي خوفتي تتعاود بينات نادي في روس بينات كونباريش بينات اللي روحتي بينات عشريش قلت ديني كل شي عليك سمعت في حطي قبلاه الردي ما مرافحي قلبي لي فغا تقولي اسمح لي خليتي في قلبي نار بدي حراني نغلي تمنيت نعرف مش حال نسوى عن ذكر سكتي عروس ما ربت انتفع لك قعد ضبا و ضلما و ضلما يديه و شوحيه ضربتك جيتني فالفوق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 لك كي ما هاخد علبها بور كذا العدا بقعد وحدة ضرة سيدون ناصر ريزون تيفو عروسي وعروسي كاد اللي جبوا المسحيرة خلده لباس جود خبليوي الرأس أحلى باروني هاد الخضرا و قلبت في كل يوم صاهر حتى صهاري بان كي درتي سيتي تعطيني انا راني مودر كل خضرا وين البيت صحتك عشتي حشيتي لي بهت عيني جامي طحت في بيلي عسمي هيش اخسره نبغى عمتي و درتيها سكاره اليسراثيه في شفتيه بعينيك قلت لك معيه مكيش لي اديك قاعد اصوالح و ماكدر في قويله قرتي في اقتر غا ردي ماري عقلي يبنك بسيس عشالي شافي هاو اللي بديت ملوه قلبي وعلى عقلي العوال ندير ما في عينيه وذنو بعشغي عشدي هنتيه هدو دربو السيف على المتريا نعيود تحت ونعيش تويت قليت هيني قانط و ما كل شي راح و اسبابي كل شي قلبي تروح وين نجري مورات شو بيته يحب روحي يهددني باللهك اا او فيت بروح فوريا او اي فيلكا بقت قلبت سموني ردي ماري عطيه تكيتي تتيش شدي يا شفي هو لبيت بلول اطفي قلبي وعلى عقلي نعولك